بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم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 بل قالوا أضغاث أحلى بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا فليأتنا بأية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دولي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 وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا, وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون وإذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي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 لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تاتيهم بغته فتبهتهم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 ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن, ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين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 أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين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 قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات وَالْأَرْضِ الذي فطرهن وَأَنَا على ذلك من الشاهدين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 قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم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 ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضروكم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون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 وادخله الله في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا, رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين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 فاستجبنا له ووهبنا له وَأَصْلَحْنَا لَهُ له زوجه كَانُوا كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا, ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أَحْصَنَتْ فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون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 يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون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 مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا هذا يومكم الذي كنتم توعدون